فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جالد الصور نارا قال لأهلهم كتوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعزكم تفطلون فلما أتاها جَاءَ طَيَّ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرِ إِنَّ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ العَالَمِينَ وَأَنْ أُقْطَعَ أَطْرَافَ أهتدك أنها جان ولا مذبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضا يركعوا ان وضم اليك جناحه من الرهب فذانك غرنان من ربك الى في الذعن وملجئ ان ان قوما فاسقين قد رضي ان قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفطح مني لسانا فأرسله مع يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون وَنَسَنُدُ ذَعَابَكَ فِي أَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَطْغَوْنَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ